بقصد واما ان يكون بغير قصد فاذا كان اصطدامهما بلا قصد فعلى ع ا ق ل ة كل منهما نصف د ي ة م خ ف ف ة وعللنا هذا بان الفعل صدر منه ومن ا ل آ خ ر فسقط قصد ف د ي ة بسبب فعله وبقي قصدها بسبب فعله الاخر ولذلك نصفت وأما إذا قصد فقلنا قصد إ ن الفقهاء في الماضي ما كانوا يتصورون ما ت ص و ر ه نحن اليوم في ح ا ل ة التصادم ل أ ن التصادم في الماضي إ ذ ا وقع من شخصين في الغالب لا يفضي إ ل ى الموت قلما ي ص د م اثنان مهما ك ا ن متعمدين في التصادم غالبا ما يفضي التصادم إ ل ى الموت ف إ ذ ا ما أ ف ض ى الى الموت ف إ ن ه يكون شبه عم وبناء على على هذا تجب على عاقلتي كل منهما كل مغلظة نصف دية مغلظة ولا يجب القطة وقد ل ل ا ا يجب ط و ق ذكرت في الدرس الماضي أ ن ن ا في هذا اليوم نعرف أ ن التصادم إ ذ ا كان بقصد غالبا ما يفضي إ ل ى المغض سواء كان بقصد أو كان كان بقصد ب ي يتغير يتغير في ر قصد بقصد الحكم ما يتغير وأما إذا كان بقصد فالحكم ا ا ل م ي رجلاني إذا تصادم رجلاني ما يفضي التصادم إ ل ى الموت أ م ا اليوم إ ذ ا تصادما لسيارتيهما فغالبا يفضي التصادم إ ل ى الموت وبناء على هذا الحكم نفسه يجب على كل واحد منهما الآخر الدية الجان الجان وثانيا مات أحدهما دون الآخر فإنه يتعلق به القصاص فهذا على كل ولكن مغلظة على على لو يتعلق تفصيل لهذه النقطة تكون وتكون وتكون نفسه نصف نفسي نفسي دون فإنه به يجب ديتي لم أ ذ ك ر ه في الدرس الماضي و إ ن م ا بينته ا ل آ ن حتى لا يتوهم أ ن ا ل ج ن ا ي ة سواء كانت تفضي إ ل ى الموت غالبا أ و لا تفضي إ ل ى الموت غالبا يكون حكمها واحدا إذا كانت تغضي إلى إذا هذه هذا كانت الموت الحالة تكون مغلبة لكنها العاقلة ولا يتعلق القصاص بأحد الجانيين فيما إذا لم يموت الآخر وأما في هذا العصر يكون تكون تغضي قتل يتعلق يموت وفي دية في مغلبة على لم عمد شبه بأحد الاستصادم ف يجب مثل الموت ما الموت أحسام العمد ماتا معا ما موضوع الحالة غالبا إلى فإذا ما إلى فإنه تتعلق به القتل العمد فإذا ما في إشكال لا القصاص ولكن بقية الدية هذه فإنه به انتهى فإذا فإذا قصاصة بقية يفضي في ي أفضى على كل واحد منهما في تركته نصف الديان ل ل آ خ ر وليس على ا ل ع ا ق ل ة وتكون نصف الديه م غ ل ب ة و أ م ا إ ذ ا مات أ ح د ه م ا دون ا ل آ خ ر فيتعلق به القصاص و أ م ا إ ذ ا تعمد أ ح د ه م ا ولم يتعمد ا ل آ خ ر فلكل واحد منهما حكمه على ما فصلناه أ ي ض ا في الدرس الماضي وقلنا إ ن ه يجب على كل, على كل واحد منهما كفارتان و إ ذ ا ماتا مع م ر ك ب ي ه م ا فالحكم نفسه و ا ل ك ف ا ر ة نفسها وتجب في سلكه كل واحد منهما نصف ق ي م ة المركب للاخر ثم تكلمنا على الصبيان فقلنا الصبيان أ و المجنونان كالكاملين إ ل ا إ ذ ا أ ر ك ب ه م ا أ ج ن ب ي فعند ذلك يكون ضامنا لهما وللدواب التي أ ر ك ب ه م ا عليها أ و للسيارات التي يركبهما فيها في هذا العصر و إ ذ ا اصطدمتا حاملان و أ س ق ط ت ا فتجب أ ل د ي ة على نحو ما ذكرناه وعلى كل و ا ح د ة منهما قلنا أربع ك ف اربع ا ت ن ا ء ل ل ى أن ا كفارات ة ل ت تتجزى أسقطته صاحبتها أسقطته ج جنينها جنينها ز ى على هذا شرحناه عنها الذي الذي بناء الكفارة لا, لا الدرس الماضي كفارة عنها وكفارة عن جنينها الذي أسقطته وكفارة عن صاحبتها وكفارة أن عن عن عن وعلى عاقلة وعلى كل في وقد نصف غرتي جنيهما ن و... ي وسنتكلم اليوم إن شاء الله على بقية أنواع التي يمكن أن تقع والتي يكون للدواب وأما والحكم أو واحد بالنسبة بالنسبة للسفن إن يمكن أن الضمان بين الاثنين ذكرناه كان تفينتان الدابتين التصادم التي تقع مشتركا متقارب تقريبا اصطدمت فالحكم فكت الله على إجمالا إجمالا الصادم ما ما شاء فيها إذا بقية إ ل ا أ ن ف ر ق بين ا ل س ف ي ن ة و ا ل د ا ب ة أ ن السفينه ة ق تغلب عليها العواصف أ و الرياح فتصطدم ب ا ل س ف ي ن ة اخرى ولا يكون ا ل إ ن س ا ن في هذه ا ل ح ا ل ة أ ي نوع من أ ن و ا ع الخيار ف إ ذ ا ص د م ت سفينتان ف إ م ا أ ن تكون ا ل س ف ي ن ة ملكا للملاح و إ م ا أ ن لا تكون ملكا للملاح وكذلك السفينه ة إما أن تكون ف ي اما بضاعة و إ ان تكون فيها بضاعه ة وإذا كانت ف ي ا بضاعة البضاعة إما أن ت ك واما ن ل ص ح ب السفينة و إ أن أجنبي تكون لرجلين و ي ز ان د قد ة على البضائع ي ك و في ا لا س ف ي ن ة ر ك وقد جدد ا ل تكون ا م إلى موت جميع ر ا م م ا ا تصوره و ل أ بالنسبة ل ل س ف و ن ت ص ر ه ا ل ي و م ب ا ل ل ل ن س ب ة ط ا ئ ر ا ت ن ع م وبالنسبة ل غ ي ر ه ا وسائل النقل الأخرى من فالحكم تقريبا فيها واحد ف إ ذ ا كان فيها أ ش خ ا ص ومات الجميع فما هو حكم الذين ركبوا في هذه ا ل س ف ي ن ة وماذا يترتب على الملاح او ل السفينة ف ي ق ل على مالك ي ن وغلقتان السفينه ت ا قلنا إذا على كل واحد ت ا من الملاحين ر ا ب ي ن أو ن ا م ل نصف د ي ت ي ا ل آ خ ر و ا ل س ف ي ن ة ك ا ل د ا ب ة يجب في ش ل ك ه كل واحد منهما نصف ق ي م ة س ف ي ن ة ا ل آ خ ر السورة الآن أن السفينة بالملاحين الذين يقودان السفينة اصطدم السفينتان فكذابتين والملاحان ملك لهما أو كراكبين أن إن كانتا أ ي إ ذ ا كانت السفن ت ا ب ع ة للملاحين وتجب على كل واحد منهما كفارتان وتلزم ع ا ق ل ة كل منهما ن س ق د ي ت ه ا ل آ خ ر على التفصيل الذي ذكرناه في الراكبي ا ل ذ ا ب ه او في الرجلين إ ذ ا الصدما وهما ماشيا وأيضا يأتي فيه ما ذكرناه فيه الآن في العمد فيما إ ذ ا كان العمد يقضي غالبا إ ل ى الموقف التفصيل في هذه ا ل ص و ر ة والصور السابقه التفصيل واحد ما في سفينته ويتخيل ن ضمان ص ف ف ما س ف ي ن ا ل أ ج ن ب ي صاحب المال أ ح د أ م ر ي ن إ م ا أ ن ي أ خ ذ ثمن بضاعته من الملاح وبعد ذلك ي أ خ ذ الملاح أ و صاحب ا ل س ف ي ن ة ثمن نصف ا ل ب ض ا ع ة من رجل آ خ ر من الملاح الآخر ويذهب إ م ا أن أ ت ي السفينة يقول ي إلى له صاحب نصف اتبع البضاعة ثمن و للثاني يقول ادفع ثمن نصف ا ل ب ض ا ع ة ل أ ن البضاعه ة البضاعة ذ هلكت ه بفعل الرجلين وطبعا ينبني على هذا خلافه. قد يقوله وقال ويتبع وهذه ينبني يتبع بضاعته بضاعته السبب في هذا أنه ربما كانت هذه تحمل بضايع بمئة على بضايع بعشرة هذا خلافه لماذا لا هذا هذا هذا كانت السفينة دينار آلاف دينار في ثمن ثمن أنه تحمل ألف تحمل هذه قد واتلاف هذه البضائع و و ل كان بفعله وفعل الملاح الاخر و خ م س ة من ا ل س ف ي ن ة الاخرى صار المجموع خ م س ة وخمسين أ ل ف د ي ن ا ر بينما لو ضمنا ن كل واحد منهما ما يحمل وما كان بفعله ا ل غ ر ق قلنا عاقرة وقعت ما كان بفعله وإنما كان بفعله وفعله فصمي كما الصدمة منهما منهما كان كان رجلان واحد واحد الدية للآخر لأن الجناية كل كل وكذلك يعني نصف لأن بفعله بفعله تجب وفعله بفعله على على وفعل لو للآخر الرجل الآخر وكذلك هنا. فتجب في تركه كل واحد منهما نصف ضمان ق ي م ة ما في المركب ا ل آ خ ر من البضائع هذا إ ذ ا كانت ا ل س ف ي ن ة ملكا للملاح الذي يقودها و أ م ا إ ذ ا ك ا ن ت ل أ ج ن ب ي والملاحان في ا ل س ف ي ن ة أ م ي ن ا ن س ا ئ ر له أ ج ر ه تتقاضى اجره ذ ه الحالة يلزم كلا منهما نصف قيمتهما الى الصدمان فعليهما اذا كان الملاح أ م ي ن ويقود ا ل س ف ي ن ة لا جرم له ولكن هناك حالات ينسب ليست لو وموظف ولكن تنسب له استفينة ملكا طائحة فيها إذا الفعل استفينة الحالة ليست تنسب ينسب وموظف في ففي ولكن لو له الفعل له أو ضبط هذه قصد قصر ف إ ذ ا تلفت ا ل ب ض ا ع ة فيجب عليه الضمان على النحو الذي ذكرناه و أ م ا إ ذ ا لم يقصر بان حدث التصادم ب غ ل ب ة الرياح أ و بهيجان البحر أ و ب و س ي ل ة من الوسائل التي لا دخل للملاح فيها كما لو كانت ا ل س ف ي ن ة ص غ ي ر ة وخرج عليها حوت من حيتان البحر الكبيرة التي تستطيع ت ق ل ب ا ل س ف ن ا لك ب ي ر ة وليس ا ل س ف ن ا ل ص غ ي ر ة ق ل ب ت ه ا ا ل ل م ح ليس له دخل في هذه ا ل ح ا ل ة لا خ ر ط ولا قصر ولا تعمد ف إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة لا ضمان عليه ويكون ك ا ل ب ض ا ع ة التي تنزل ك و في أرض الدار ت ن عليه ط ا ئ ق ة من السماء فتحرقها نعم ما يكون فيها ضمان ما فيها الحالة في هذه الحالة. وقد ت ر ق و ا بين ا ل س ف ي ن ة وبين ا ل د ا ب ة في هذا ق ا ل و ا ا ل د ا ب ة إ ذ ا جمحت وحدث التصادم يجب الضمان على الراكب لان ا ل د ا ب ة مهما كان يمكن ل ل إ ن س ا ن أ ن يكبح جماحها ويمكن ل ل إ ن س ا ن أ ن يسيطر عليها بينما ا ل س ف ي ن ة تفلت من يده م ئ ة ب ا ل م ئ ة لم يعد له سلطان عليها وكذلك ا ل ط ا ئ ر ة وكذلك ا ل س ي ا ر ة في بعض الحالات وبناء على هذا فيختلف الحكم ما بين الدابه ة السفينة والدابة وما بين ل ا ن وما ع ن ل على النظائر الزقية لهذه المثألة ل ا ا ما ا ا ت ي في ر معروف هو د بين ة لها ل ا ا نوع من خ ت ا اختيار الهامي ما اسميه كما ر غريزي قل ل ك شاء ل ه السفينه نوع من ا ا ا ا خ ت ي بين ر ل ة ليس ل ا الاختيار نهائيا نوع من نعم فهناك يعني انا م ا أ ق ص د بالاختيار في الداب بأن من اجل ا ل ت ف ر ق ما بين التصادم في ح ا ل ة الداب والتصادم في حاله ا ا ل ا يجد فرق بينهما فرق يقيني. نعم. وإذا تعمد وفرق الآخر فيأتي الحكم س ف ي م تعمد م م ا إذا ا ا ت أحد د ل ي ن وكان الآخر غير متعمد إذن إ ذ ا كانت ا ل س ف ي ن ة ل أ ج ن ب ي فيها ا ا ل ل م ح ف مجرد أ م ي ن ف إ ذ ا تلفت عند ذلك يجب نصف ق ي م ة السفينه ة ل ط ا ح ا إذا كان ا لصاحبها ف د بفعل ل ل ا ا م أو كان ت التي ف فإذا لم يكن له دخل فعند للسفينة ف ر ي يكن يجب عليه شيء نهائيا ي منه لم ما بالنسبة ولا بالنسبة له ذلك لا ولا للبضائع دخل في بعض الحالات التي تتعرض فيها السفن للغرق يمكن ل ل س ف ي ن ة أ ن تنجو من الغرق ب و ا س ط ة تخفيف الحمض الذي يكون فيها فكان الناس في الماضي يضطرون لالقاء البضائع في البحر من اجل أ ن تخف ا ل أ و ز ا ن ا ل م و ج و د ة في ا ل س ف ي ن ة وتنجو السفينه ة وقص على ذ هذا ا ما يحدث اليوم اليوم لا شك أنه توجد أشياء من يحدث القليل توجد شك أنه ق د يضطر الملاح أ و قائد ا ل س ف ي ن ة للقاء كثير من البضائع الصور واحده فاذا و ل القيت ت التي تتصل ت ي فيها بها الوسائل إلا أن الصورة أو أن ر ب ا واحدة فإذا أ ق ي البضائع في البحر من الذي يضمنها هل يضمنها صاحبها؟ الملاح مالك السفينة؟ أم الضمان على صاحبها؟ توجد عندنا الآن أم متعددة عندنا أو توجد صور فيما إ ذ ا كان الالقاء إ ل ق ء في ا ب صاحب البضاع ح ر من سلامة كان أجل أو ل ل ا إ في البحر من أ ج ل س ل ا م ة ا ل س ف ي ن ة والركاب أ و كان ا ل إ ل ق ا ء في البحر بفعل من, المالك من مالك البضاعه او كان ا ل إ ل ق ا ء في البحر بفعل من امر كان قال له القي بضاعتك في البحر وعلي ا ضمانها أ و قال له أ ل ق ي بضاعتك في البحر وما قال له علي ا ضمانها او وسائلُكَ او إذا كان قُلْ طِين الإنسان في الشاطئ وقال للذين في ا ل س ف ي ن ة أ ل ق و ا ب ض ا ئ ع ه م في البحر فمسكوا بضائعهم و أ ل ق و ه ا في البحر من الذي يضمن في هذه ا ل ح ا ل ة هل يضمنها افعلوا ل قال لهم ذ ي ا هذا الفعل أ م أ ن الضمان يكون على أ ص ح ا ب ه ا ف قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى ولو أشرفت على غرق وفيها متاع وراكب السفينة على أشرف أن غرق لراكبها طرف、متاعها. الراكب يطرحها متاع قال جاج متاعها من حقه أن يطرحها متاع جاز لراتبها طرح متاعها في البحر حفاظا على الارواح أ و ح ب م ا ي ق ل كيف تلقى ل ل ض ا ا ع في ج ا والأموال لا التخليص فيها لأن هذا ر وهي محترمة محترمة يجلس لأن الإفساد قبيل تعارضت على الروح على فالحفاظ الحفاظ على المال فيضحي ا ل إ ن س ا ن بماله من أجل ح فيلقي ا ظ على روحه ف المتاع في البحر لرجائه ا م هذا بضاعته إذا ألقى بضاعته. في إشكال فإذا ألقى بضاعة غيره. كأن جاء ولا أ ق ى ض ئ ع اشكال ل ألقى ر ك ا ب أو ي التي ي ئ البضائع ا من معه ولو لم ولو ن معه ر ك ب ق ا إذا طرح بضاعة الركاب طرح في البحر إما ب أن يكون إ ذ ن ه م ونحن إ م ا أ بإذنهم م الان أن يأتي إ ى ل ويقول له ل ر ا يا هذا ا ك ب ي س ف ة م ش ف ة على ا ل غ ر ق ونحن ان ل آ فيما أ نلقي ا ل ب ض ا ع ة في البحر و إ م ا أ ن نغرق جميعا فهل توافق على القاء ا ل ب ض ا ع ة فقال له أ ل ق ي ا ل ب ض ا ع ة لا مانع عندي ف أ ل ق ى البضاعه ة في ذ ه عليه الحالة ما عليه ضمان صاحب البضاعة في إ ن أ ل ق ا ه ا هو فلا واضح الكلام و إ ن اذن للملاح أ ن يلقيها أ ي ض ا ما في إ ش ك ا ل لا ضمان عليه ل أ ن ه القابل ل ص ع ب ي ا وهذا يجري اليوم لو أشرفت السفينة على الغرب واتقل الملاح أو قائد السفينة البضائع وقال ألقي اللحم مثلا أشرفت أو بأصحاب قائد بضائع وألقاها في عليه بغض النظر عما يجري اليوم من وسائل ا ل ت أ م ي ن على ا ل ب ض ا ع ة هذه موضوعات أ خ ر ى لا ع ل ا ق ة لنا بها تبحث في أ م ا ك ن اخرى و ب أ ب ح ا ث خ ا ص ة إ ذ اذا إ طرح ما لغيره بلا اذن ر أ ى ا ل س ف ي ن ة على وشك الغرق نفع ا ل ب ض ا ع و ر م ه ا في البحر دون إ ذ ن الراتب خال في هذه الحالة في يضمن هذه ل أ ن ه تصرف في ملك غيره بلا إ ذ ن ه ولو كان ا ل س ف ي ن ة على وشك الغرق كان من المفترض به أ ن يستاذن فكونه تصرف في ملك الغير بلا إ ذ ن ف إ ن ه يضمن في هذه ا ل ح ا ل ة قال فإن طرح م ا لانه غيره ب ل إ ذ م ن ولو ك اتلف ن ا س ي ن ة مال ا ل غيره بغير إ ذ ن ه فحفاظا على ا ل م ل ك ي ة وجب عليه الضمان و إ ل ا أي ب أ ن طرحه ب إ ذ ن ه أ و طرحه المالك نفسه في البحر فلا ضمان في هذه الحاله ة السورة الثانية لآخرة قال شخص لآخر في السفينة لو ل و في شخص ك م ضمانها أضمن ا السفينة قال له السفينة في عرض البحر قال له ألقي بضاعتك في البحر وعلي ضمانها أنا أضمن لك بضاعتك كانت السفينة الغرض قال في في في ألقي وعلي له له لك ولو على عرض وشك ف أ ل ق ى بضاعته في البحر قال فهو ضامن يجب عليه الضمان في هذه الحاله سواء حصلت ا ل ن ج ا ة ب ا ل ت ف ي ن ه أ و لم تحصل حتى ولو مات مات جميعا فيجب عليه الضمان في شركته وفي أ م و ا ل ه ل أ ن ه كان ي ت م س ا ل ن ج ا ة في مثل هذا العمل فلو قال أ ل ق ي متاعك وعلي ضمانه أ و على أ ن ي ضامن له أ و على أ ن أ ض م ن ه ف أ ل ق ا ه فيه ض م ن ه أ م ا لو قال له أ ل ق متاعك في البحر ولم يقل له إ ن ي نظام ولو كانت ا ل س ف ي ن ة على وشك الغرق قال أ ل ق متاعك آ ا ا ي ا ل س ف ي ن ة تغرق ما قاله اني ضامن ف أ ل ق ى متاعه ما عليه شيء ل أ ن ه ما قاله ل إ ن ي اضمن أ م ر ه أ ن يلقي متاعه ف أ ل ق ى متاعه ورجل أ ل ق ى المتاع حتى تنجو ا ل س ف ي ن ة قال في هذه ا ل ح ا ل ة ليس عليه ضمان متى يضمن وقال كلاهما في ا ل س ف ي ن ة قال و الق متاعك فالقى أ متاعه قال الق متاعك, متاعك ولم يقل له اني ضامن قلنا ما يضمن طيب اذا قال الق متاعك اني ضامن هل دائما وابدا اذا الق متاعه يكون ضامنا يعني انا لو قلت في واحد الان هنا احرق سيارتك وانا ضامن لها فاحرق سيارته اكون ضامنا للسياره ام ان الضمان له حاله خاصه وسبب معين قال ليس دائما يترتب على مثل هذا الكلام الضمان قال و إ ن م ا يضمن ملتمس لخوف غرق لأنه السفينة غلقت السفينة قلت لو وعلي ضمانه أنا قلت لو أنا سأموت فأنا أنق أنا فأنق أنت حينما ضمانه السفينة سنغرق ونموت وضعيونا وأنا معه وتذهب وتذهب بها وتذهب راكب فإذا بضاعة بضاعة مساعة جميعا بضاعتك ويموت في أبنوا. فهو حينما أ ل ق ى بضاعته ما أ ل ق ى بضاعته في البحر سفها ولا أ ل ق ا ه جنونا ولا أ ل ق ه لمجرد رغبتي و إ ن م ا أ ل ق ا ه من ن أجل ج ا ت ي و من أ ج ل نجاتي ومن ا قلت ألقى اجل ألتمس ن ا بهذا ا أ أ م ر ن ا بضاعة وأنا ظالم قلت ألقى حتى أ ن ج و أ ن ا إذن ق ل ت لحالي أحسن ما من أفضل من أن أموت أنا من ويموت هو لا خ ل ي ت ه ب ا ل ب ض ا ع ة وانا احمل المال فابتديت ت ت ي ض ا ع ه ا ت نفسي ببضاعته قلت لو ارمي ا ل ب ض ا ع ة في البحر وانا ادفع لك الثمن قال وانما يضمن ملتمس لخوف غرق ل ل س ف ي ن ة حالة نعم كان اما الامن اذا في كأن كنت انا ن اصلا أحرق ر ت ك و لا ر ه م ع ن يجوز شيء هذا هو م ن ن من أحق أنا سيارتك استفيد إذا هذا لي ان اقول مثل هذا الكلام في ح ا ل ة غرق ا ل س ف ي ن ة مش يجوز في بعض الحالات يجب أ ن أ ب ت د ي الروح بالمال أ م ا هنا لا أ ن ا يجوز لي أ ن أ ق و ل مثل هذا ولا هو يجوز ب ه أ ن يقول مثل هذا لو قلت لانسان الق نفسك من فوق الجبل وانا أ ك و أ ن افعوديتك ي ب ض الحالات ربما أغبر بي. هذا أغبر م بي ض الضمان و أول ميزوا وما ع آخر كما ذكرت الحرام كما لكم لكم من أول مباحث الجنايات حتى لا قلت لكم ميزوا ما الجنايات لا حتى قلت بين بين ق لا م ن الإنسان ولكنه يكون ر ب ا للحرام وقد يضمن وهو ليس مرتكبا للحرام كما, كان كما لو كان القتل خطا يضمن ا ل إ ن س ا ن ويدفع ت ع و ن ن نتكلم ح ما ل ى الديه ف ولكنه له احرق ا ر س ي ت وعلي ما ر ق ارتكب م ا ع ن د ه عطل هذا الفعل إ ذ ا كنت أ ع ل م أ ن ا أ ن هذا ا ل إ ن س ا ن ممن يستثار في مثل هذا الكلام وقلت له مثل هذا و أ ح ر ق سيارته أ ن يلحقني اثم في هذا عند الله د ي ا ن ة لا قضاء أ م ا في القضاء هذا ه و سميع و أ ح ر ق ماله و إ ي ش علي من, من الضمان ما علي شيء نعم ولذلك قال ففي ح ا ل ة ا ل أ م ن لا ض م ا ن سواء قال وعلي ضمانه أ م لا كما لو قالوا اهدم دارك او احرق متاعك ففعل ففي هذه ا ل ح ا ل ة ما يكون ضامنا قال ليس فقط هذا يعني هو يضمن اذا كان يلتمس ي ل ت من س م صاحبه ان يلقي بضاعته خوفا من الغرق وفي نفس الوقت لم يختص نفع التلقاء بالأسف ب وهو وهو اما ل ل ق ي نشترك ا لو إ ل ل ق ا أما ء كان ن ب ع ا ل إ ل ق ا ء مختصا بالملقي فقط كما لو كنت أ ن ا في الشاطئ وقلت ك ا البحر ن هو و في له أ ل ق بضاعتك وعلي ضمانها ف أ ل ق ى بضاعته في البحر ففي هذه ا ل ح ا ل ة ما يكون فيها ضمان ل أ ن القاء البضاعه انا ليس لي فيه مصلحه أ ن ا ما أ خ ا ف على نفسي من شيء وانما قلت لو القي بضاعتك في البحر من أي اجل نجاته هو وبناء على هذا فلا يكون علي في هذه الحاله ضمان سواء أقلت ل علي ضمانه ا ضمانها تلقاء الحالة يرجع فقط إلى الراكب السفينة وأما الإنسان أو أقل لأن لم له علي إلى فقط هذه نفع يرجع في في شيئا ف أ ل ق ى ا ل ب ض ا ع ة بغير إ ذ ن أ و أ ل ق ا ه ا ب إ ذ ن المالك فيما إ ذ ا كان في ا ل س ف ي ن ة وقال لصاحبه ألقي البضاعة وعلي أو قالوا القي ب ض ضمانها ا ع وعلي ة أو ا ل ل أ ق البضاعه ة ولم يقل ل علي البضاعة قال ألقي البضاعة وعلي ضمانه يضمن فيما ضمانها إذا وعلي ضمانها كان الهلاك وكان يخاف الذي مشتركا مع الذي ألقى بضاعته ألقى في السلامة في الانتفاع السلامة هذا الإلقاء من أما و ك ا أحدهما الشاطئ والثاني السفينة فقالوا ن وابد ه ضمان في في في وعلي ألقى البضاعة ذ ه ا ل ح اذا ل لأنه لم يستفد من إلقاء البضاعة ة ما يضمن من شيئا يستفد و ك ل ك إ ذ كان في ح ا ل ة ا ل أ م ن كما لو قال احرق سيارتك فهذا ما زاره احرق سيارته فلا ضمان على ا ل ا م ا ن من الصور التي يمكن أ ن في تقع فيها ا ل ش ر ك ة ب الضمان فيما لو أ ل ق و ا حجر المنجنيق بفتح ا ل م ي ن أ و كسر ا ل م ي ن ت ل ا ه م ا جائز و ف ت ح ه أ ف ص ح إ ذ ا أ ل ق ى حجر المنجنيق عدد من ا ل أ ش خ ا ص في الماضي كانوا عدد يقذفون حجر المنجنيق يعني عدد من أشخاص في كافة أنواع ا لان أ س ل ح ة م يقع في ا ل م ج ي يقع قد في ك انسانا ف ة أ و ا ا ع ل أ ل ح ة ل آ لو أن ن إ س ن اطلق أ الرصاص على جدار حجري وكان قريبا منه ربما رجع الرصاص عليه و ق ت ل لو كان عدد من الناس يتدربون على السلاح ورجع س ع م ل السلاح و و ا على واحده منهم ف ق ت ل ب و س ي ل ة من ا ل و س ا ئ ل ب و ا س ط ة الشظايا أ و بغيرها الحكم واحد فالصور التي يذكرها الفقهاء في الماضي ق ر ي ب ة من الصور التي يمكن أ ن تقع في العصر ح الحاضر ض ر فإذا كان هناك ا من عدد أ ش عشرة خ ا كما كانوا مثلا ص لو وقذفوا ج ر ل ج الحجر على واحد منهم وقتله. كيف تجيب الديه؟ قال تجيب يسقط الديه تجيب ع على على العشرة على على واحد الدية قال الدية الدية واحد وإنما الدية العشرة وقتله ليس كل دية منهم منهم يسقط تجيب تجيب كيف ل أ ن ه واحد منهم كما لو اصطدم رجلان و وماتا قلنا تسقط نصف د ي ة كل واحد منهما ل أ ن الموت حدث بفعله وفعل خصمه وكذلك و ن عوده الحجر حدث بفعله وفعل زملائه فقصته من ا ل د ي ة يسقط وتجب على ا ل آ خ ر ي ن ت س ع ة اعشاب الديه ما لو كانوا ع ش ر ة ف إ ذ ا كانوا أ ك ث ر من ذلك يسقط من ا ل د ي ة قصته والديه ط ب ع ليست على ا ل آ خ ر ي ن أ ن ف س ه م و إ ن م ا على عاقلتهم كما بيناه في أ و ل البحث و أ م ا إ ذ ا أ ل ق و ا الحجر فوقع على غيرهم فمات فهو قتل خطا اشترك به ا ل ع ش ر ة نعم أ و قصدوه ق ص د و انسانا إ معينا ورموا عليه الحجر فمات فانه قتلون ع م د إ ذ ا غلبت ا ل إ ص ا ب ة و إ ذ ا لم تغلب ا ل إ ص ا ب ة ف و ق ت شبه عمد ويترتب على العمد وعلى شبه العمد وعلى الخطا ما يترتب عليهما من ا ل أ ح ك ا م التي ذكرناها سابقا فيما إ ذ ا قتل عمدا أو شبه عمد او قتل خ ط أ نحن قلنا في ب د ا ي ة هذا البحث سنتكلم به على موجب ا ل د ي ة و ع ل ى ا ل ع ا ق ل ة و ع ل ى ا ل غ ر ة الدية موجبات والعاقلة و ا ل ك ف ا ر ة فنحن ا ل آ ن تكلمنا على موجبات اديه سنتكلم ب ا ل ن س ب ة للسفينه فيما إ ذ ا كان معه ركاب وقلنا إ ن ه يضمن البضاعه ة ويضمن ي الركاب ل تجب ع إذا, إذا كان ا ل م ويضمن ت ت بسبب ب ع ل ه بتقصيريهما م ا وقلنا أو يجب عليهم ا البضاعة ا ن عليهم ويجب ض م الركاب فيجب على كل واحد منهما نصف د ي ة ا ل ر ك ا ب الموجودين مع ا ل آ خ ر وكذلك يجب عليه من الكفارات بعدد ا ل ر ك ا ب بناء على أن الكفارة لا تتجزأ وبناء على ان ل لا ك ف ا ر ة تتجزأ و ب ا ء ع ل ى أن ا ل د ي ة لا تتجزا مهما بلغ عددهم كما ذكرناه في المرتين أ إ ذ ا اصطدمتا وكانتا حاملين تجب على كل واحدة منهما أربع كفارات أربع ركاب ومات الركاب على معه كل كذلك كان واحدة ومات منهما إذا بفعله نسب الفعل إ ل ي ه وجب ضمان الركاب تجب عليه الكفارات بعدد الركاب الذين تسبب لقتلهم في سيارته وفي سياره الاخر الذي ا ل خ ط أ و د ي ة شبه ا ل ع م د ت ز معه ا ل ا وأما دية العمد الجاني ق ل فعلى ة دية ف ن س مغلظة من هي ا ل ع ا ق ل ة قال العاقله هم, عصبة هم عاقلته و ا ل ع ص ب ة هم الذين يرثون بالنسب أ و الولاء إ ذ ا كانوا ذكورا ليسوا من أ ص ح ا ب الفروض و إ ن م ا هم عصبات على ما ت ع ر ف و ن وفي م ب ا ح ث الميراث و الفرائض قال ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله تعالى لا أ ع ل م مخالفا أ ن ا ل ع ا ق ل ة ا ل ع ص ب ة وهم ا ل ق ر ا ب ة من قبل الابي قال ولا أ ع ل م مخالفا في أ ن ا ل م ر أ ة والصبي ة و إ ن أ ي ت ر ى لا يحملان شيئا من ا ل د ي ا نعم وكذل معتوه عندي أي أنه لا شيئا من هي التي تضمن في قتل الخطأ وفي قتل شبه ويستثنى من اثنان معتوه فالعاقلة العمدي العاقلة يحمل وكذل وفي الأول لا الديا التي قتل الخطأ قتل الأصل وإن على هي شبه أي شيئا في وإن والفرع و إ ن تفل كلاهما ما يضمن لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ الرجل ب ج ر ي ر ة ابنه فكيف توزع ا ل د ي ة على ا ل ع ا ق ل ة هل كل ا ل ع ا ق ل ة تجب عليها الضمان أ م أ ن ه يقدم بعضها على بعض على قال لا يقدم بعضها على بعض كما يقدم بعضها على بعض في ا ل ا ر ض ليس كل من كانت له ص ل ة بالميت من ج ه ة أ ب ي ه ليس كل من كان عصبه يره كما أ ن أ ص ح ا ب الفرائض يحجب بعضهم بعضا كذلك ا ل ع ص ب ا يحجب بعضهم بعضا فالقريب دائما يحجب من هو وراءه والغلم ك ا ل غ ن م كما أ ن ه م في ح ا ل ة الغنم يحجب بعضهم بعضا ويمنع بعضهم بعضا كذلك في حاله ا ل ج ن ا ي ة حالة لكن الجناية تجب الجناية على الضمان وعلى في تجب الأقرب الأبعاد ما نلجأ إلى فإذا لم نلجأ فإذا إلى الثانية العصر العصر وراء مالي المسلمين ف إ ذ ا لم يجد عند ذلك تجب ا ل د ي ة أ و يجب الضمان على الجاني نفسه كما هو الحال في هذا العصر في في وفيما الذين يحويلوا ذي كثير من البلاد يعني في يعد يعد هذا عندهم ولهم العصر قبائل العاقلة البلاد المدن هذا الموضوع للعاقلة لها على لكن لم يعد للعصبة لم يعد للعاقلة وجود لم بعضهم بعض يعد معنى قسر من وجود تجب تهى ولا يوجد بيت مال للمسلمين يحمل عن ا ل إ ن س ا ن جنايته وبناء على ذلك ف ا ل ج ن ا ي ة تجب على ا ل إ ن س ا ن في ماله إ ن كان حيا في ماله و إ ن كان ميتا في تركته فيقول فالأقرب فإن فمن كيف النووي ويقدم بقي شيء فمن يليه طيب كيف يقدم قال يقدم الأقرب قال الإمام الله تعالى العصبة رحمه من مدلن ب أ ب و ي ن يعني ا ل أ خ من الاب و ا ل أ م يقدم على ا ل أ خ من ا ل أ ب في تحمل ا ل ع ا ق ل ة كما يقدم ي عليه ن ي ع في حاله ا ل إ ر ث أ و في حاله ا ل ص ل ا ة عليه ومدلن ب أ ب و ي ن ثم معتق ثم عصبته عصبه المعتق فيما إ ذ ا كان الجاني رقيقا اعتقه أسياده ثم معتق ثم عصبته ثم معتقه ثم عصبته و إ ل ا فمعتق أ ب ي الجاني ثم عصبته ثم معتق معتق الاب وعصبته وكذا أ ب د ا نتدرج م ر ح ل ة مرحله نعم اذا كان ل ل م ر أ ة عبد ا ع ت ق د ه يعني قلنا ا ل م ر أ ة ما تحمل من الذي يحمل ا ل د ي ة فيما إ ذ ا كان جانيا قال وعتيقها يعقله عاقلتها ع ا ق ل ة ا ل م ر أ ة هم الذين يعقلون عتيقها ومعتقون كمعتق واحد إ ذ ا اشترك عدد من ا ل أ ش خ ا ص فحكمهم كحكم ا ل م ع ت ق الواحد يشتركون في الديه ة عطبة وكل كل ل شخص من عطبة كل معتق م ي ح ما كل ا ن ي ح م ه ذلك المعتق إذا إنسان إنساناً. المعتق كم كان يحمل كان يحمل ديناراً مثلا قال كل كم كان كان إذا إنسان إنسانا دينارا أعتق شخص من عصبه ت كل شخص من عصبتي، كل معتقين ن ص ب كل م ع ت يحمل ما كان يحمله ذلك المعتق أ م ا العتيق الذي اليوم حكام هذه غير موجوده ة إذا كان أ س ر ع بها مسألة العتيق مسألة وفي م س أ ل الولاء ة هذا ا ل ع ت ق م ا هو م و و يوم ج د م ا في داعي أن ل به ولا ي ع ق لا عتيق في ل العاقل أ ص د فإن فقد يوجد عاقل عاقل ما عنده كما هو موجود اليوم في حياتنا المعاصره ة في في يعني بلاد بلاد الإسلام يعني في معظم بلاد الإسلام معظم ذ ا اليوم موجود و في العالم الغربي م ا يوجد عاقله نهائيه أنتم يعرفون ما ذ ا المعنى وكثير من المسلمين يعيش هنا من الغربيين فمن الذي يعقله قال ف إ ن فقد العاقل أ و لم ي ف ي عقل دفع العاقله لكن العقل ما كفى قال عند ذلك ينتقل الضمان إ ل ى بيت م المال ا ل س ل م ي ببيت ن م ا ل عن المسلم إ ذ ا كان الجاني مسلما ف إ ن فقد ما يوجد بيت مال قال فكله على الجاني في الافضل ز م كما ه سياه هو الوضع في واقعنا المعاصر طبعا في هذا من, من اعظم أ ن و ا ع التكافل الاجتماعي الذي عرفه العالم القديم والعالم المعاصر ا ل إ ن س ا ن ك اذا ن إ جنى جنايه الانسان ما ينفك ق عن المعصية سواء عن المعصيه ن ا وعن قد تقعوا ا ل وعندما ل ي ا ء و ا ع القصاص على مال وما على ع ن ه ل الحالة ماذا هذه يكون في ي وضعه سوف ق تكون ل يطالبون بقتله إذا لم إذا لم إذا عرفوا أنه لا يجد عنده مال ل سوف عرفوا يجد إذا أنه عنده ن عندما ت ك هناك ع ص ب ة يتكاثر الجميع ويتضامنون ويساعد بعضهم بعضا من أ ج ل إ ن ق ا ذ ح ي ا ة هذا ا ل إ ن س ا ن ومن أ ج ل لام هذا الجرح الذي وقع في هذا المجتمع يعني لابد ي ء ا ا ل ج ن لهم من شيء يجعلهم يتسلون ج ع ل ه م عن مصيبتهم لابد أ ن يجدوا شيئا يريح قلوبهم إ م ا بالقصاص و إ م ا باخذ ا ل د ي ة في بعض الناس يعفو عن الدم ولكن يطالب ب ا ل د ي ة ي ط ا ل ب بالعوض ي ط ا ل ب بالمقابل فهذا من أ ع ظ م أ ن و ا ع التكاثر الاجتماعي الذي عرفه العالم في القديم م و ا ا ل ل ع في العصر الحديث. هذا الشيء ما يعرفه العالم المعاصر نهائيا هذه معاني وجدت في صف المسلمين ولم ت ج د عند غيرهم نهائيا تحمل كانت الجيانات وتقع كان الجينايات تقع الصلح صلح وعمدا نعم عمد يخطئ. من قال إن معصوم كل إنسان يخطئ. وتقع منه العصرة الدية والإنسان قال الإنسان كل الجيناية ذلك غالب إفجاني سواء إنسان فيها、صرح. غالب الجينايات عن وبعد يخطئ يخطئ إن قليل من الجنايات ما يقع فيه ق ص ا د فاذا اراد اولياء الدم الصلحه وما عنده مال سوف لا يطالبون ب ا ل ق ص ا د وهذا من اعظم انواع الضمان الاجتماعي الذي ليس له يعني مقابل يدفع الانسان العقل هنا ولا يخطر بباله أ ن يكون جانيا في يوم من ا ل أ ي ا م ولكن ا يدفعه ج الله تعالى من أجل إنقاذ أخيه المسلم الدية أجل أخيه من طيب ي ف تدفع ت لما ل م ك الديه في بداية مباحث ا قلنا ن ا كيف د ة مغلظة م وهناك ديا مخففة. الديا على دية خ ف ة قائدة تدفع ج ل ل ا ي دية دية التي يتحملها الدية ة العاطلة على العمد العاطلة الخطأ تؤجل شبه ن س سنين كاملة كما ذكرنا ذلك ثلاث ا ل ن في、النصر. تدفع في آ خ ر كل س ن ة وليس في أ و ل ه ا في آ خ ر كل س ن ة يدفع ثلث ا ل د ي ة هذا إ ذ ا كان المجني عليه مسلما و أ م ا إ ذ ا كان جميا ف إ ن ا ل د ي ة تؤجل س ن ة و ا ح د ة ل أ ن د ي ة الجم ثلث د ي ة المسلم على ما ذكرناه و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للمراه د ي ة ا ل م ر أ ة على نصف من د ي ة الرجل وبناء على هذا لا نستطيع ان نجزئ السنه فقالوا ديه المراه تجزئ على, على سنتين لكن كيف تجزئ على سنتين العبد اذا ل ع ب د إ جني وإنما عليه ليست له دية تتفع له قلنا ي م ما ة بارغة ب غ ت على ع الأظهر د ل ف ق ه ان ء إذا ق ل ا إن ج ن ا ي ة العبد م ض م و ن ة ب ا ل د ي ة ففي هذه ا ل ح ا ل ة تكلف وتدفع في كل س ن ة ث ل ث ا ل د ي ة و أ م ا إ ذ ا قلنا إ ن العبد يضمن ب ا ل ق ي م ة ربما بلغت قيمته أ ض ع ا ف ا م ض ا ع ف ة من د ي ة الحر إ ذ ا كانت د ي ة الحر م ئ ة من السبل ربما بلغت ق ي م ة العبد أ ل ف ا فكيف تتبع في هذه ا ل ح ا ل ة قال العاقله تحمل العبد ف كيف تتبع في كل س ن ة يدفع قدر ثلث د ي ة إ ل ى أ ن تنتهي ق ي م ة العبد لو قتل رجلين إنسان ط كل رجل يحتاج إ ل ى د ي ة كيف يدفع ا ل د ي ة يدفع على ست سنوات ق ل ا هذه كل د ي ة م س ت ق ل ة يدفع لهذا ثلث د ي ة في كل سنه ة وفي... و ل ذ ا ثلث دية ف ي كل سنة ف د ي ة الرجلين تدفع في ثلاث سنوات、بيه. وأما بالنسبة للأطراف الأطراف مرّا معنا حين تكلمنا على الجناية. هذا الجناية على النفس. ثم تكلمنا على الجناية على الأطراف. ثم بالنسبة الجناة هذا الجناة النفس الجناة ثكرنا الجناة على على على على نحن حين على, المنا... على المنافع الجنا... ذكرنا الجناية على الجناية المنافع ذكرنا وقلنا في بعض الحالات يجب على ا ل إ ن س ا ن عدد من الديات كما لو قطع يديه وقطع رجليه ففي اليدين ديتان وفي الرجلين دية. فهذا وجبت عليه ديتان فكيف يدفع ا ل إ ن س ا ن الديتين قال و ا ل أ ط ر ا ف في كل س ن ة يدفع قدر ثلث د ي ة فإن كان الواجب أكثر من أكثر الواجب ثلث دية لم يزد على ما يزد على يدفع على يعد على الثلاث ما ي د في آخر كل سنه ة الثلثة الذية الذية إذا كان يعني مثلا ثلثي دية يدفع في هذه السنة وفي السنة إذا كان ذ ه السنة ثلثي و ف الضياء س ن ة الثالث הזية هذه ل السنة الثالث الثلث عليه كل كل س سنتين سنة ن ذيتان ن ة وفي وجبت يدفع في فإذا يدفع في في يتمها حتى ثلث ا ل ي ة وتكون د ي ة كلها في ست سنوات متى ت ب د أ ا ل س ن ة قلنا ا ل ج ي ة تدفع في س ن ة أ و في سنتين أ و في ثلاث سنوات أو سنوات في ست سنوات. متى ت ب د أ ا ل س ن ة قال ب ا ل ن س ب ة لزهوق النفس أ ج ل ا ل د ي ة إ ذ ا كان القتل مزهقا للنفس لقد للنفس فأجل النفس الزهوق مزهقة جنات من دية من ساعه الزهوق تبدا السنه ا ت ر ا ي ي ع ا لانه ل ر فمات بعد ستة بالزهوق د أ س السنة, تبدأ السنة من ساعة ن من ة تبدأ استقرت ل ي ا القصاص س ق ر ت الديه فكان من المحتمل أ ن يرجى م ر ء فلا يكون في هذه ا ل ح ا ل ة ديا و أ ج ل ديا ا ل ن ف س من ا ل ز ه و ق و أ م ا أ ج ل غيرها ب ا ل ن س ب ة للجراحات التي لا تقضي إ ل ى الموت لا ت ج د و فيها ف في ر ا ي ق ا ل من س ا ع ة ا ل ج ر ا ح ة من س ا ع ة ا ل ج ر ا ح ة ت ب د أ ا ل س ن ة يعني قلنا ديا تجيب على ا ل ع ا ق ل ة في آ خ ر ا ل س ن ة كل واحد منهم ي ج ب عليه م ا س نذكره ا ل آ ن فاذا مات في بعض السنه ة فسقط س ت ما يجب عليه شيء لا في, لا يعني ما يجب عليه شيء في تركته ما دام قد مات س ق ط عنه الحكم نحن قلنا في ب د ا ي ة الكلام العاقله الذين يعقلونهم الكبار ولا تعقل ا ل م ر أ ة ولا يعقل المجنون فيقول ا ل إ م ا م النووي ولا يعقل فقير لان ما عندهم هو يحتاج إ ل ى م و ا ة فكيف ي و ا س ا ل آ خ ر ي ن ولا يعقل رقيق ل أ ن ن ا قلنا رقيق لا يملك ولا يعقل صبي ولا مجنون ولا يعقل مسلم عن ك ا ث ر و ك ا ث ر عن مسلم وطبعا احكام ا ل ع ا ق ل ة هنا بين ا ل ك ا ث ر والمسلم والمسلم و ا ل ك ا ث ر تتصور إ ذ ا كان ا ل ك ا ث ر الجمي يعيش في بلادنا فلابد أن يقضع لقوانيننا إ ذ ا كان في الخارج عقل بعضهم أ و بعض او لم يعقل لا ع ل ا ق ة لنا بهم أ م ا إ ذ ا كان في بلادنا و ك ا ن خاضعين لسلطاننا فهل يعقل مسلم ع ن الكافر قال ما يعقل مسلم عن كافر ولا كافر عن مسلم طيب واليهودي عن النصراني قال يعقل يهودي عن نصراني ونصراني عن يهودي إ ذ ا حدث مثل هذا ما هو مقدار المقدار هو ا ل ق ص ط الذي يدفعه الواحد من ا ل ع ا ق ل ة قال على الغني نصف دينار نصف دينار ذهبي ليس نصف دينار ك و ي ت ي نصف دينار ذهبي نعم وصلى في في في فانه يسقط اخر الحول اذا اعتر انسانه في اخر كان في موسرا الحول ولو اول الحول عنه كان ق ت ه من ا ض م ا ن و ص ل الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم